باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس متفق عليه وعن عمر بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه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 قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف